وأن الروابط الأخرى غير الإسلام لا يجوز النداء بها قال أجزل الله مذوبته ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه قال باب قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في غزاه فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا الأنصار وقال المهاجري يا المهاجرين فسمعها الله رسوله فقال ما هذا؟ فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا الأنصار، وقال المهاجري يا المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة الحديث فقول هذا الأنصاري يا الأنصار وهذا المهاجري يا المهاجرين هو النداء بالقومية العصبية بعينه وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنه يقتضي وجوب ترك النداء بها لأن قوله دعوها أمر صريح بتركها والأمر المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليب ويقول لإبليس ما منعك الا تسجد إذ أمرتك فدل على أن مخالفة الأمر معصية وقال تعالى عن نبيه موسى في خطابه لأخيه أفعصيت أمري فأطلق اسم المعصية على مخالفة الأمر وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيره من أمرهم فدلت الآية على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مانع من الاختيار موجب للامتثال لا سيما وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالترك بقوله فإنها منتنه وحسبك بالنتن موجبا للتباعد لدلالته على الخبث البالغ فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأن فاعله يتعاطى المنتن ولا شك أن المنتن خبيث والله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين الآية ويقول ويحرم عليهم الخبائث وحديث جابر هذا الذي قدمناه عن البخاري أخرجه أيضا مسلم في صحيحه قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبد الضبي وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر ابن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا الأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة الحديث وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم مع أن في بعض رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعو الرجل يا لبني فلان من دعو الجاهلية وإذا صح بذلك أنها من دعوى الجاهلية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهليه وفي رواية في الصحيح ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة الجاهلية وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوة ليس منا وهو دليل واضح على التحريم الشديد ومما يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا وأشار لأنه أخرجه أحمد في المسند والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والضياء المقدسي عن أبي رضي الله عنه وجعل عليه علامة الصحة وذكره أيضا صاحب الجامع الصغير بلفظ إذا رأيتم الرجل يتعزى إلى آخره وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي وجعل عليه علامة الصحة وقال شارحه المناوي ورواه عنه أيضا الطبراني قال الهيثمي ورجاله ثقات وقال شارحه العزيزي هو حديث صحيح وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس قال النجم رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله عنه ومراده بالنجم الشيخ محمد نجم الدين الغزي في كتابه المسمى اتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن فانظر كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النداء عزاء الجاهلية وأمر ان يقال للداعي به اعضض على هن أبيك أي فرجه وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء وشدة بغض النبي صلى الله عليه وسلم له واعلم أن رؤساء الدعاه إلى نحو هذه القومية العربية أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة ونظراؤهم من رؤساء الكفرة وقد بين تعالى تعصبهم لقوميتهم في آيات كثيرة كقوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا الآية وقوله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وأمثال ذلك من الآيات واعلم أنه لا خلاف بين العلماء كما ذكرنا آنفا في منع النداء برابطة غير الإسلام كالقوميات والعصبيات النسبية ولا سيما إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية فإن النداء بها حينئذ معناه الحقيقي أنه نداء إلى التخلي عن دين الإسلام ورفض الرابطة السماوية رفضا بات على أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية مدارها على أن هذا من العرب وهذا منهم أيضا مثلا فالعروبة لا يمكن أن تكون خلفا من الإسلام واستبدالها به صفقة خاسرة فهي كما قال الراجز بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا كما اشترى المسلم إذ تنصرا وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعدها كما لا يخفى أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى ليلتنا هذه ولنا بقية حديث حول الرابطة الدينية وغيرها في لقائنا القادم إن شاء الله ليلة غد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته